Pبله قلبي, kعبه ربي يممت لها شوق حياتي بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي قبلة قلبي كعبة يممت لها شوق حياتي بين صلاة وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي وأراها وأحب أراها وأصبر نفسي للقاها معجزة ربي يبقاها حرما يزخر بالله نفسي لقاها معجزة ربي يبقاها حرما يزخر بالآيات كم قصة وبداية, وبداية وبداية هنا ونبع هدايه, هداية لكل نور ذكرى وآية وحكاية كم قصة وبداية هنا ونبع هداية.